الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإننا نحمد الله عز وجل على أن يسر لنا هذا الخير فله الفضل كله وله الحمد كله وله الشكر كله سبحانه وتعالى ثم إننا نشكر إخواننا القائمين على هذا المسجد المبارك على رعايتهم لهذه الدورة العلمية دورة ابن القيم الثانية التي هي لكتب علمية لأهل العلم فجزاه الله خيرا على استضافتهم لإخوانهم ورحابة صدرهم لطلبة العلم وطلبة العلم هم اولى الناس بالرعاية والحفاوة فهم يطلبون ميراث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يطلبون درهما أو دينارا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول العلماء ورثة الأنبياء وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما ورثوا العلم فمن اخذ به فقد اخذ بحظ وافر فطلبه العلم يعنون بميراث نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم وطلبه العلم وهم الذين آثروا هذا الخير وصبروا في تحصينه فرب طالب للعلم يقطع مسافات طويلة من أجل أن يحضر درسا ورب طالب علم يسافر ويفارق أهله وإخوانه من أجل العلم ورب طالب علم يشتهي بعض الأشياء من متع الدنيا لكنه لا يجد وقتا لنيلها فبخ بخ يا طلبة العلم أي فضل ونعيم أنتم تنانون فنشكر إخواننا القائمين على هذا المسجد جزاهم الله خيرا على احتضانهم ورعايتهم لاخوانهم طلبة العلم ونشكر ايضا اهالي هذا المكان على رعايتهم لاخوانهم وابنائهم وما يدريهم لعل الله عز وجل اراد بهم خيرا فانه لم يخطر بالبال أننا ننتقل إلى هذا المكان ولكن هكذا قدر الله عز وجل وكل الأماكن أماكن طيبة إن شاء الله ولعل في وجودنا عند إخواننا هنا خيرا لنا ولهم وأنبهوا طلبة العلم الذين هم قد جاءوا من خارج طرابلس أن يهتموا بالمرافق التي هم عندهم وأن يعطوا صورة حسنة لطلاب العلم وأن يكونوا قدوة طيبة وهم بين إخوانهم وأهليهم وفيما يتعلق بالأخوات حين مدرسة القرآنية التي هم فيها الآن تعتبر بعيدة ومفصولة عن المسجد والأصل في إنشائها وإقامتها أنها مدرسة للقرآن فعلى هذا لا يتصلنا بالصلاة مع الرجال لانقطاع الصفوف ونسأل الله لنا ولكم جميعا التوفيق والسداد طيب نبدأ في الدرس بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى المؤلف ما اسمه وما اسم أبيه وما نسبته أنت قم قم الإمام عبد الغني ما اسم أبيه نعم قل يا أخانا عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى هو مصنف هذا الكتاب في جمع أحاديث الشيخين من الشيخان؟ نعم الشيخان من هما أنت قم البخاري ومسلم البخاري ما اسمه؟ البخاري ما اسمه؟ نعم انظر الى المدين أيديهم أنت الآخر قم البخاري ما اسمه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري والإمام مسلم ما اسمه وما اسم ابيه ما تدري أنت سرح وأنت تدري قل أبو الحسين مسلم بن الحجاز ابن مسلم القشيري النيسابوري جزاك الله خيرا إذا هذه الاحاديث هي احاديث الصحيحين وهذان الكتابان تلقتهم الأمة بالقبول وهي مزيه عظيمه لاحاديث الشيخين قال تفضل استريح كتاب الصلاه وقد تقدم معنا تعريف الصلاه فما هي الصلاه قم قم اخبر اخوانك الصلاه لغه, لغة الدعاء واصطلاحا هي اقوال وافعال مخصوصه تستفتح بالسلام اسمعوا ماذا يقول أخوكم تستفتحوا بالتكبير وتختم بالتسليم احسنت هذا تعريف صحيح. بقي عليك ما الدليل بقي عليك ما الدليل انظر إلى إخوانك الذين يمدون أيديهم م شاء الله لا هذه ليس دليلا أخبر إخوانك بالمكرفون من أجل أن تشر الخطأ <تصفيق> نعم ما عندك جواب من عنده جواب فليقل ها أنا ذا <تصفيق> نعم قم حديث علي بن أبي طالب تحريم وتكبير وتحليل وتسليم حديث علي ابن أبي طالب الطهور مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم أحسنت يا أقان الحديث في السنن من حديث علي ابن أبي طالب أحسنتما اجلس وانت تجلس كتاب الصلاة قلنا إن الصلاة أمرها عظيم في الإسلام فهي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمس أو الست قم يا ابني أنت أنت قم قم بسرعة أركان الإسلام خمسة أو ستة ستة قم أنت خمسة احسنت أنت الذي أصبت أركان الإسلام خمسة دليلك دليلك لا تدري وأنت لا تدري نعم قم جزاك الله خيرا من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله إذن أركان الإسلام خمسة ولذا الصلاه هي الركن الثاني عرفتم قولوا عرفنا طيب استريحا والصلاة اختلف أهل العلم في حكم تاركها على قولين وبقي أن أقول هل اختلفوا في حكم تاركها جحودا من يقولها أنا ذا نعم أريد أخا من هذا الحي أريد اخا من هذا الحي يسكنها هنا ويقيمها هنا من هو؟ أخونا صلاح شبار أين هو؟ صلاح شبار أين هو؟ نعم يا أخان صلاح السؤال عندك يا ابا إسحا الذي يترك الصلاة جحودا اختلف أهل العلم في كفره الجواب لم يختلفوا إذا في ماذا اختلفوا احسنت اختلفوا في من يتركها تهاونا وتكاسلا على قولين فضل يا أخوان صلاح استريح ما هما القولان ما هما القولان انت المتكئ على الساري قم ما هما القولان في من ترك الصلاه تهاونا وتكاسلا مالك والشافي وابو حنيفه يقولون بعدم كفر تارك الصلاه تهاونا وقال أحمد بأنه كافر كفرا مخرج عن ملة الإسلام فماذا قال عبد الله بن شقيق قل ماذا قال عبد الله بن شقيق ما تدري حضرت الدرس الماضي طيب اجلس إذاك الله خيرا ماذا قال عبد الله بن شقيق من يدري فليقل ها أنا ذا أنت المتكي على الجدار قل وارفع صوتك أحسنت لم يكن الصحابة يرون شيئا تركه كفرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة وعندنا نصوص قوية في كفر تارك الصلاة منها فمن يقول أنا نعم أنت قم قم وارفع صوتك النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول في حديث بريده عند أبي داود العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر نعم وأيضا نعم قم أنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بين الرجل والكفر ترك الصلاة رواه مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه فقال فمن بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياء قال كتاب الصلاة باب المواقيت والمواقيت أيها الاخوه هي إما أن تكون مواقيت زمانيه وإما أن تكون مواقيت مكانية والذي أراد المؤلف هنا الميقات الزماني والمواقيت ودخول الوقت للصلاة يعتبر شرطا لصحة الصلاة بقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي أنه له وقت وباجماع العلماء أن الصلاة إذا أداها المصلي قبل دخول الوقت فإنها باطلة ولا تصح إذا صلى قبل دخول الوقت فإن صلاته غير صحيحة يلزمه أن يعيدها وأن يصلي بعد دخول الوقت فاذا المواقيت المراد بها المواقيت الزمانية وهنالك عبادة تجتمع فيها المواقيت الزمانية والمكانية فما هي نعم فمن يقولها ها أنا ذا نعم قم أنت رغم أنك لم ترفع يدك ما هي العبادة التي فيها مواقيت زمانية ومكانية لا تدري قوم أنت الصلاة اجلس أجبت وما أصابت نعم من القائل ها أنا ذا قوم أنت هذا ما هي الحج أحسنت الحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية طيب استرح باب المواقير عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفيه أن الإشارة إذا كانت مفهمة فإنها تعتبر بيانا ودلالة بشرط أن تكون مفهمة ويحصل بها الفهم والفائدة فإن ابا عمرو الشيباني لم يكتفي بقوله حدثني صاحب هذه الدار وإنما اشار بيده كي لا تلتبس هذه العبارة على السامع فيظنها دارا غير دار عبد الله ابن مسعود الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وفي قوله حدثني فيه قوة الاتصال في السماع فانه لم يقل حدثنا وانما قال حدثني فيها اخص في اتصال السند وفي حصول سماع ابي عمرو الشيباني من عبد الله بن مسعود فاين التلميذ في هذا الاسناد واين الشيخ نعم اين التلميذ واين الشيخ من الذي قالها انا ذا فليقم الشيخ هو عبد الله بن مسعود والتلميذ ابي عمرو الشيباني سعد بن اياس احسنت وفي قوله حدثني اتصال للسند فما اتصال السند أعيد ما معنى اتصال السمن أخوكم يقول أن يروي كل راو عن شيخي توافقونه أم تخالفون الذي يخالفه يرفع يده لا لا لا لا. كثير الذين يخالفونك يا أخانا السبت. السبت أجلس اسمع اسمعوا بارك الله فيكم إلى هذا التعريف العجيب إن اتصال السند هو سلسلة الرجال من المتن إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلمات متقاطعة اجلس اجلس بارك الله فيك من يجيب إجابة يحسن السكوت عليها من أن كل... هو ان يسمع الراوي هذا المروي من شيخه اتصال السند ان يسمع ها... ان يسمع الراوي هذا المروي من شيخ ان يسمع هذا الراوي هذا المروي من هذا الشيخ فزله يا هذا قم نعم أن يكون كل راوي أن يكون كل راوي قد سمع هذا المروي من شيخه أحسنت هذا اتصال للسنة فأبو عمرو الشيبان هنا أراد أن يبين قوة سماعه ممن؟ من عبد الله ابن مسعود وعبد الله ابن مسعود هو من الفقهاء الخمس وهو الصحابي الذي قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أراد أن يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأه على على قراءة أم ابن أم عاد وقد كان له وكان نحيفا تعد ضحك الصحابة من دقة ساقي فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتعجبون من دقة ساقي عبد الله بن مسعود إنهما لتزناني مثل أحد إيمانا نعم فعبد الله المسعود يعتبر من الصحابة الفقهاء رضي الله عنه والترضي عن الصحابة يعتبر امرا ذكره ربنا في كتابه الكريم فهو الذي رضيهم قد قال الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال الله عز وجل وسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان أكمل رضي الله عنهم فعلى هذا السؤال الكبير فمن يقول أنا قم يا صاحب العمام الصحابة رضوان الله عليهم هل يحتاجون إلى أن يعدلوا هل يحتاجون إلى تعديل أحد الصحابة كلهم عدول بتعديل من بتعديل رب, بتعديل رب العالمين لهم احسنت جزاك الله خيرا استرح وهنالك طائفه مبتدعه ضاله قد جعلت من الطعن في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا عندهم إنها طائفة ضالة حمقى فمن يعرفهم فليقل أنا كلكم تعرفونهم نعم فمنهم يا أخانا أنت قم التفك لإخوانك وأخبرهم هم الشيعة الرافضة هم الذين طالت ألسنتهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل وقد مدحهم نبينا صلى الله عليه وسلم فقال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري أحسنت يا أخانا فضل اشتريح هناك شخص يصور بالهاتف لا التصوير لا نأذن به يا إخوة التصوير لا نأذن به وتصوير ذوات الأرواح أمر محرم قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يقال لهم أحيوا ما خلقتم ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الله كل مصور طيب فإذا نحن لا نأذن لإخواننا أن يصوروا بل أقول إن الشارع لم يأذن لهم قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي العمل أحب إلى الله وأسئلة الصحابة رضوان الله عليهم أسئلة نافعة يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك عن الساعة يسألونك عن الروح يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة المرء يحب القوم ولما يلحق بهم أسألك مرافقتك في الجنة فكانت اسئله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على علو همتهم في طلب الخير ولما أخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مكث الدجال بأنه يبقى أربعينة يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع ماذا كان سؤال الصحابة اليوم الذي كالسنة ماذا نفعل في الصلاة فيه مما يدل على عنايتهم بالخير والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا سئل بسؤال غيره اولى منه صرفهم للذي اولى قد قال له رجل يا رسول الله متى الساعة فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا اعددت لها فسئل هنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عبد الله بن مسعود فتأمل في هذه الأسئلة أو في هذا السؤال أي العمل أحب إلى الله سؤال عظيم أي العمل أحب إلى الله وفي بعضها أي العمل أفضل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجيب السائل بحسب حال السائل والأعمال التي هي أحب إلى الله عز وجل بعض الأعمال تكون في وقت أفضل من وقت ولذا قرر العلماء أن الأعمال بعضها يكون فاضلا. وبعضها يكون في وقت مفضولا اي العمل احب الى الله والاعمال الصالحه كلها محبوبه لله عز وجل لكنه اراد ارفع هذه الاعمال قال الصلاه على وقتها قلت ثم اي قال بر الوالدين قلت ثم اي قال الجهاد في سبيل الله وهذه الاعمال كما ترى هل هي اعمال هل هي اعمال قلبيه ام بدنيه الجواب هي اعمال بدنيه وهنالك اعمال قلبيه عظيمه وهي المحرك لهذه الاعمال تذكر لي بعضها فمن يقول أنا عندك يا أخان الرحيبات قم مثل الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والإنابة والاستعانة والاستعاذة احسنت انتهى الأصل الأول جزاك الله خيرا هذه هي أعمال القلوب ولا شك أن هذه الأعمال القلبية هي المحركة للأعمال البدنية دليلك نعم قوم أخبرنا عن الدليل أن القلب هو المحرك للخير أو للشر أحسنت ألا وهي ألا إن في الجسد مبغى إذا صالحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فالقلب هو الأمير للجوارح تنقاد وراءه فإذا أراد هنا الأعمال البدنية أو القلبية البدنية وفي حديث آخر أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله هكذا فتعرض لذكر الأعمال القلبية فاذا عندنا أعمال القلوب وعندنا أعمال الجوارح قال أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها وهذا يدلك على أن الصلاة في وقتها أو على وقتها من أحب الأعمال إلى الله عز وجل وفيه المبادرة إلى الخير والحث في المبادرة إلى الخير سابقوا إلى مغفرة من ربكم، بادروا بالأعمال في ثمن وعجلت إليك ربي لترضى فالصلاة على وقتها لا شك أن أول وقتها في المبادرة للخير وأن الإنسان لا يتكاسل ويتهاون حتى يصليها في آخر وقتها تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا فمن شأن المؤمنين أنهم يبادرون للصلاة من أول وقتها هكذا قال الصلاة على وقتها ولذا يقسم الفقهاء الصلاة في الوقت الاختياري والوقت الضروري الاضطراري الذي لا ينبغي للعابد أن يترك الصلاة بعده وقد كان سلفنا رضي الله عنهم يبادرون للصلاة إذا سمعوا النداء حتى إن بعضهم يقطع اللحم فإذا اذن للصلاة ترك السكين في اللحم وذهب إلى الصلاة تقول عائشة أم المؤمنين كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خدمة أهله فإذا اذن للصلاة خرج وكأنه لا يعرفنا وفيه التعجيل والمبادرة للصلاة يقول ابراهيم بن يزيد النخعي إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام فانزع يديك من فلاحه وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف لا يرضى أن يصلي في بيته مبادرة للخير وتعجيل الله بل تأمل فيما حصل لعبد الله ابن, ابن ام مكتوم وهو رجل أعمى قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله إنني رجل أعمى وإن المدينة كثيرة السباع والهوام وليس لي, وليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل تأذن لي أن أصلي في بيتي قال أتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح قال نعم قال فآجب وفي رواية فإني لا أملك لك رخصة فالصلاة لوقتها أو على وقتها من أحب الأعمال إلى الله عز وجل وقد توعد الله الساهين عن صلاتهم قم أنت قم كنت مسافرا الله توعد الساهين عن صلاتهم في أي آية في أي آية تراجع الصورة من أولها المعون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الساهون هم الذين يؤخرون إلى آخر وقتها ولا يعجلون في أول الوقت ولا يبادرون إلى الخير ففيه التعجيل في تاديه الصلاة والصلاة على وقتها أي الوقت الذي قدره الشارع فقد جعل لكل صلاة وقتا وهذا هو باب المواقير وابتدأ المؤلف الكتاب أو كتاب الصلاة ببيان فضل تاديه الصلاة لوقتها وأنه ينبغي أن يحرص على معرفه معرفة أوقات الصلاة. متى يدخل الوقت ومتى يخرج الوقت فإذا صلاها قبل دخول وقتها فإنها صلاة لا تصح وإذا صلاها بعد خروج وقتها فالجواب عند من؟ الجواب عند من قم يا صاحب النظارة قم يقول أخوكم إذا كان صلىها بعد خروج الوقت لعذر فهذا هذا لا يأثم فهل يؤجر طيب إذا صلىها لعذر بعد خروج الوقت لا تذكر العدد سهل العدد أخسر لا تذكر الفائدة من حيث هي صح كلام إجابتك صحيحة إذن الذي يصلي فضل استريح. الذي يصلي الذي يصلي أو الذي صلى الصلاة بعد خروج وقتها له كم حالة حالتان إما أن يكون معذورا وإما أنه لا يكون معذورا فإذا قال قائل ما هو العذر الذي يجعلك تؤخر الصلاة على وقتها فمن يقول أنا أنت أيها الشاب أو الولد الأخير قم المرض والنوم المرض يؤخرها حتى يخرج وقتها يعني المريض لا يصل الصلاة في وقتها يبقى ينتظر حتى يخرج الوقت لا يا أخان أجبت نصف إجابة أجبت نصف إجابة فمن يأتي بالجواب على وجهه نعم الأخير عند الباب قم إيش هذا؟ اسمعوا جواب أخيكم الأعذار التي تجعلك تؤخر الصلاة على وقتها أن تكون صبيا حتى تحلم وأن تكون مجنونا حتى تفيق والثالثة شيء وحتى تكون نائما أو حتى تنام إلى أن تستيقظ كيف هذا المجنون يؤخر الصلاة حتى يفيق هو ليس مخاطب بالصلاة يا أخانا لقد فقد عقله ما الذي حصل تغديت متغدي اليوم عجيب اجلس انت هذا الأخ أخونا لا لا لا لا نسيت اسمه ما اسمك؟ ها؟ رياض يا رياض ما هي الأعذار التي تجعلك تؤخر الصلاة على وقتها أريد عذرا شرعيا النوم النسيان احسنت. النوم أسه النسيان عرفتم؟ أما أن يجلس يتابع مباراة كرة حتى يخرج وقتها هذا متعمد لترك الصلاة هو على خطر أنت قم هذا الذي ترك الصلاة حتى يخرج وقتها هو على خطر عظيم على خطر عظيم صح من العلماء من يقول أنه من ترك صلاة متعمدا حتى خرج وقتها فإنه يكفر قاله ابن باز رحمه الله اجلس يبقى معك السؤال الكبير يا ابن ثميم انت ذكرت ان النوم والنسيان عذر للتأخر, أو للتأخر عن الصلاة الى بعد وقتها نريد دليلا فان اهل السنة اسعد الناس بالادله يوم أن حفظ الشيعة قالت زدتي عن خالتي نعم حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها لا كفاره لها إلا ذلك ثم تلا قوله وأقيم الصلاه لذكرين احسنت يا اخانا تفضل اذا ما هي الاعذار الاعذار التي جاءت الاعذار التي جاءت في هذا الحديث النوم النسيان عرفتم لكن غير ذلك فلا يعد عذرا ولقائل أن يقول إذا كان يعرف أن نومه سيضيع الصلاة هل يكون معذورا؟ الجواب لا يكون معذورا بعض الناس يطيل السهر إلى بعد منتصف الليل تعرف بعضهم يا أخانا هشام؟ الذين يطيلون السهر إلى بعد منتصف الليل طيب بعض الناس الذين يطيلون السهر إلى بعد منتصف الليل ويعرفون أنهم إذا ناموا فاتتهم صلاة الفجر هؤلاء معذورون الجواب ليسوا بمعذورين لأنه ينبغي له أن يبكر للصلاة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكره في صلاة العشاء النوم قبلها أكمل والحديث بعدها إذا الصلاة على وقتها أي أنك تؤدي الصلاة في الوقت المشروع لها فإن صليتها قبل دخول الوقت كانت صلاة صحيحة أو غير صحيحة الجواب صحيحة وإذا صليتها بعد خروج الوقت إما أن تكون معذورا وإما أن تكون غير معذور والعذر هو النوم أو النسيان قم يا أخان السؤال عندك قم أنت قم إذا نسي الصلاة صلاة وذكرها نسي صلاة العشاء أو نسي صلاة المغرب وذكرها في منتصف الليل يصليها او يقول اصليها مع مغرب غد مع صلاة المغرب في غد يصليها حين يذكرها احسنت يصليها حين يذكرها فان بعض الناس اذا فاتته صلاة او نسياها قال سأصليها غدا قضاء هذا الفعل ليس بصحيح من نام عن صلاة او نسياها فوقتها متى حين يذكرها ذكرها في آخر الوقت ذكرها ولو ذكرها في اليوم الثاني فإنه يصليها فور تذكرها احسنت يا أخا نجلس طيب أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها واكثر الناس عنايه ويلزمهم ان يكونوا على عنايه بمواقيت الصلاه من هم فمن يقول انا من هم انت يا اخانا قم المؤمنون من أخوكم يقول المسلمون لا يا أخان أجبت وما أصابت فمن يقول أنا قم يا جمعكم قم أخبر إخوانك احسنت المؤذنون هم اولى الناس عناية بمعرفة مواقيت الصلاة كي لا يؤذن للصلاة في غير وقتها فيحمل وزر اخوانه والمؤذن مؤتمن المؤذن مؤتمن كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تفضل استريح احسنت يا اخان الجمعه وانت ايضا احسنت استريح قال الصلاه على وقتها قلت ثم أي وثم تفيد ماذا الترتيب معه التراخي قال بر الوالدين أين موضع الشاهد للمصنف ها الثانية أو الثالثة أم الأولى الأولى هكذا قال بر الوالدين الوالدان من هما الأب والأم وبرهما من أعظم الأمور التي أمر الله بها ومن أعظم الأعمال الصالحة أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فبر الوالدين من أعظم الأعمال الصالحة فلو كان أحد الأبوين أو كلاهما كافرا تحسن اليه من يقول أنا لكن أريد إجابة بدليلها نعم قم يا بني قم أنت قم أيها الرافع يدك إذا كان أحد الابوين كافرا أو كلاهما كافر هل تحسن إليهما نحتاج الى مكبر صوت نعم يشتغل نريد مجموعة يا أخانا اين خونا عبد الحميد أعطي حتى نسمع جوابك <تصفيق> نعم يحسن إليه ما أو لا يحسن. ترفع المكمة. تكلم. يحسن إليه ما هكذا بإطلاق وإنما كان قالوا له كان قالوا له هذه ما أستمشي توه. هذه من العهد البائد. إذا أمراك أن تكفر لا تكفر معك دليل ما اسمك حمزة يا حمزة معك دليل أن حارث حامد يا حامد إذا أمراك بالكفر فلا تطعهما أريد منك دليلا قد قال الله عز وجل اخوكم حامد في حيرة من أمره وفق للجواب لكنه لم يستحضر الدليل انظر الى المدين أيديهم كثير اختر صاحبا لك عندك صاحب هنا عندك قل له يقوم أين هو صاحبك قم قم يا صاحب حامد قم نعم استريح يا حامد اترك اخاك صارع المعركة نعم ما عندك دليل ما اسمك عبد الله ما عنده دليل عندك احد من اخوانك هنا صاحب لك طيب نعم عبد الحفيظ <تصفيق> قم ما سنصورك يا بني اجل <تصفيق> إلي المصير <تصفيق> الى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا أحسنت يا عبد الحفير إذن ولو كانا كافرين أو أحدهما كافر فأنت تحسن وتبر وتبروم من أجل طمعا في هدايتهم للخير والإسلام الوالدان كما سمعت أمرهم عظيم في الإسلام جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحاباته من يكمل الحديث من يكمل الحديث من الأولاد الصغار فليقل ها أنا ذا يا صاحب القبعة قم قم يا بني في الآخر قم ما له اختفى سبحان الله وين راح الولد هذا هو اكمل الحديث من أحق الناس بحسن صحابته يا رسول الله قال أمك, قال أمك قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال أبوك أحسنت يا بني جزاك الله خيرا فإذا فيه فضل الأم وأن البر بها أعظم من البر بالأب وذلك لأن الأم قد عظمت مشقتها حملت ابنها وهنا على وهن وفصاله في عامين وقد جعل الله في قلبها من الرحمة الشيء الكثير وهل رحمه الام بولدها اعظم من رحمه الله بعباده الجواب نعم عندكم دليل من معه دليل فليقل ها أنا ذا نعم قم يا اخانا ابو حفص قم قم اخبر اخوانك بالدليل وين هو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان وجد امراه كانت تركزت من صبي الله الصبي في, في الاسفل فذكرت راى الصحابه رضي الله عنها ان التقمتها وحملتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم رايتم هذه ملكيه ولدها في النار قالوا لا يا رسول الله قال الله ارحم بها بكم من هذه أحسنت خرجت امرأة من السبي تلتمس ولدا لها من الأسر فتبحث عنه فلما وجدته ضمته إلى صدرها وألقمته الثدي ترضعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أرأيتم هذه ملقية ولدها في النار قالوا لا يا رسول الله قال إن الله أرحم بعباده من هذه بولدها إذن الوالدان برهما من أحب الأعمال إلى الله عز وجل لا عند لا سيما عند الكبار لا عند الكبار فإن الأب والأم أحوج ما يكونا لولدهما وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن للجهاد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك أبوان قال نعم قال ارجع ففيهما فجاهد وبر الوالدين قد تهاون فيه كثير من الناس فإن الله حرم التأفف أمامهم فقد قال الله عز وجل ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما مجرد التافف من العقوق وإذا جاء أن من الكبائر أو من أكبر الكبائر اكمل عقوق الوالدين فالتافف من العقوق ورفع اليد عند الخطاب من العقوق وإحداق النظر إلى الأبوين من العقوق والترفع عليهما عياذا بالله من العقوق فينبغي للمسلم وللمسلمة أن يحذر من غضب الأبوين فإن الوالد دعاؤه من الأدعية المستجابة ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن فمن يقول أنا قم يا ابني قم أخبرني عن الثلاث الدعوات المستجابات اخوكم يقول في السجود وفي صف الجهاد والثالثة إشهي ودعاء الوالدين هل أصاب أم أخطى ليست هذه يا بني الحديث ليس فيه هذا يجلس على أمل أن تجيب المرة القادمة نعم من القائل ها أنا ذا أين اخونا عبد المهيم فقد أخبرنا بأنه مختبئ خلف ساريا يرى قام او لا قام اخبرنا يا عبد المعيم عن الثلاث الدعوات المستجابات لا شك فيهن لا متى سيصل خليه يتكلم ها لا يدري اخوكم عبد المعيم لا يدري نعم قم يا أخان محمد قبل أن تعدل امر المعطف قم لا تدري حياكم الله اخوكم محمد لا يدري نعم قم يا أخان قم, قم من أين أنت بغازي. حي الله أهل بنغازي يلا قل ثلاث دعوات مستجابات دعوة المسافر نعم اجلس نعم من القائل هانذا بصوت عالي الله المستعب. لا ممنوع الصوت العالي ان لله وانا اليه راجعون قم يا بني الصغير الولد الصغير قم ما لقنك احد ما في احد اخبرك ها دعوه المظلوم اجلس نعم قم الاخ المقابل هذا قم ايوه دعوة المظلوم ودعوة المسافر دعوة الوالد لولده ودعوة المسافر ودعوة المظلوم ثلاث دعوات مستجابات فليحذر الابن من دعاء ابيه او امه يحذر وليكن طائعا لهما هل طاعة مطلقة عند من قم أخبر اخوانك طاعة الوالدين طاعة مطلقة قد يأمرك ابوك بان تصلي في البيت تصلي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنما الطاعة في المعروف سؤال آخر كبير لو قال لابنته لا تلبسين الحجاب فإنه فإنك لا تظهرين به بصورة حسنة هذا أب يريد الإفساد نعوذ بالله نعم تطيعه البنت لا تطيعه احسنت جزاك الله خيرا وإذا أدخلها في مدرسة مختلطة بالبنين تطيعه لا تطيعه جزاكم الله خيرا اجلس إذا بر الوالدين من الأعمال العظيمة التي هي محبوبة لله عز وجل وإن جاه ذاك على أن تشرك بالله أن تشرك بي ما ليس, لي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إذا طاعة الوالدين إنما هي في المعروف وبقي سؤال كبير فمن يقول أنا له من هو نريد أخا من حي الاكواخ قد اتخذ كوخا ما في خالد قم يا خالد اين هو خالد عبد الرحمن عبد الرحمن هذا مندوب حي الاكواخ على هذا السؤال إذا كان لك اب يعتقد أنه لا بر به إلا إذا كلما طلبت منه شيئا لابد كلما طلب منك شيئا لا بد أن تعطيه فبعض الآباء يطلب من ابنه ما يضر بابنه الابن ليس عنده كثير مال والاب ياخذ يأخذ منه ماله دائما فإذا قال يا أبي ليس لي مال أعطيت يعتبر عقوقا نعم لا يعتبر عقوقا صح لأنه لأن هذا يضر بالولد لأن هذا يضر بالولد فإذا جاءك أبوك وقال طلق امراءتك تطيعه أسأله اولا لأي شيء نطلقها أحسن جزاك الله خيرا فإذا ذكر أمرا يمس دينها وخلقها وإفتها قال؟ إذا ذكر الأب أمرا يمس دينها وخلقها وعفتها تطيعه أحسن تطيعه فإذا قال هكذا من سجمت معها لا تطيعه لكن تترفق في الرد عليه هكذا تقول يا أبي هي طيبة وجزاك الله خيرا وتحبك حبا كبيرا وهي مستعدة لخدمتك لكن تربح خلي المراه. هكذا أيوة هذا هو يجلس جزاك الله خيرا هذا موجود يا إخوة قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين والوالدان من الأرحام الذي ينبغي أن توصل هكذا بل أعظم مكانة للرحم هما الوالدان والله قد أوصى بصلة الرحم قد قال الله عز وجل تقول الله الذي تساءلون به والأرحام وقد قال, النبي وقد قال الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى بصارهم وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل راحمه فعنت لا تنقطع عن أبويك بسيما في حال الكبر فإنهما أحوج ما يكون لك ولقد تكدرت كثير من الأحوال في زمننا هذا بسبب الدنيا هذا منصرف إلى دنياه وهذا منصرف إلى زوجته وهذا منصرف إلى ولده وبقي الأبوان قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله ذروة سنان الإسلام ولقد انتشر دين الله عز وجل بهذه العباده العظيمة الجهاد في سبيل الله وهو إما أن يكون أن يكون جهاد بالسنان أو جهاد بالسنان يعني إما بالحجة والبرهان وإما بالسيف والرمح واليوم بالأربعة عشر ونص عرفتم هذا الجهاد أول ما شرع. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وكان جهاد الحج والبيان اولا النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله عز وجل وامره يا ايها المدثر قم فانذر او قال قم فقاتل الجواب قم فانذر ولذلك جهاد الحج والبيان كان اولا حتى صار للمسلمين قوة والقوة على قسمين قوة الإيمان والدين وقوة العتاد والسلاح لأنك لا تستطيع أن تقيم دين الله عز وجل بالجهاد وقتال الكفار وإراق الدماء الكفار وأن يكون هذا العمل صالحا إلا أن يكون بإيمان صادق وباحتساب للأجر عند الله عز وجل فإن المن قد يقاتل لكنه لا يثاب لماذا عندما ممكن أن تقاتل في ساحة القتال الكفار وتريق دماءهم ولا تكون مجاهدا ممكن عندما من, من قالها أنا ذا قم أنت قد قاتل في ساحة القتال الكفار المحاربين لدين الله قاتل ومع هذا لا يعد مجاهدا لا يعد مجاهدا لماذا إذن ليس كل قتال يكون المرء فيه مجاهدا إلا إذا قاتل لتكون كلمة الله هي العليا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه ماذا قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فإذا بد لتحقق هذا الجهاد أن يكون لتكون كلمة الله هي العليا احسنت والجهاد يكون جهاد دفع أو جهاد طلب معي جهاد الدفع ما هو أن يحل العدو بدار المسلمين، فهنا ماذا جهاد دفع فرض عين فرض عين على الجميع أن يدفعوا هذا العدو. طيب جهاد الطلب هذا يحتاج إلى أن يكون تحت راية واضحة ليس عميّة. وأن يكون تحت إمارة مسلمة ولي أمر المسلمين يستنفر من؟ المسلمين وهذا جهاب الطلب يحتاج إلى إذن ممن؟ من الوالدين وهذا ايضا يدلك على عظم قدر الوالدين وانهما يقدمان على جهاد الدفع أو الطلب على جهاد الطلب طلب فإذا أذنا فليجاهد والجهاد فيه مشقة وهو أعظم العبادات لأن فيه إزهاق للأنفس في سبيل الله عز وجل، وفيه أيضا أن المرأة يبذل نفسه رخيصه في سبيل الله عز وجل، وكما سمعت. إنما شرع لتكون كلمة الله هي العليا فإن الكفار قد لا يستجيب لدعوة التوحيد ولا يستجيب لدين الإسلام إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين اذا لم يستجيبوا فانهم يقاتلون فاذا كانوا محاربين يقاتلون فاذا كانوا من اهل الذمه يتعايشون بين المسلمين فإنهم يبقون على ما هم عليه ولكن يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون فإن الإسلام يعلى ولا يعلى عليه بقي وقت طيب يقول سيارة شفرليت بيضاء اللون 21 أربعة أغلقت الطريق بسرعة بارك الله فيكم شفرليت بيضاء اللون 21 أربعة اللوحة 373 7 صفر أغلقت الطريق بسرعة الأخ يخرج إن شاء الله وانتبهوا لوضع السيارات وجزاكم الله خيرا قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني يعني لو طلب منه أكثر من هذا لافاده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعبد الله بن مسعود اقتصر على هذا من أجل ماذا في التلطف مع المفتي والذي يجيبك عن أسئلتك وأنك لا تثقل عليه لا تثقل عليه وفي قوله لو استزدته لزادني حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بذل العلم النافع والخير فهو يستزيد من طلب الزيادة من العلم يستزيد من طلب الزيادة من العلم حتى أنه ربما يعطي السائل أكثر مما سأل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر أجاب عن ماء البحر فقط أم زاد في الجواب زاد قال هو الطهور ماءه الحل ميتته فاذا هذا يدلك على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على بذل الخير والنفع للسائلين ثم أيضا نشكر إخواننا في الشبكة البيضاء العلمية طلبة العلم على حرصهم على تحصيل العلم النافع ومتابعتهم لهذه الدورة العلمية فجزاهم الله خيرا وان شاء الله ايضا يكون لهم نصيب من الاسئله فليستعدوا وجزاكم الله خيرا ومن اراد الوضوء فليتفضل